فيو بو يو بو يو بو يو فيا يو بو يابا انا اكتب سلام وبعت قلبي لبعت الهم يا ب أنا لكت بسلام و بعت الهوى وهم صداوهم قلبى لبعت لهم يا بلون الطير يفهم أنا لبعت الهوم تعود يا عز الحبيب يا عز غربي وبلادك احسن لك خايف يا زاريب تروح وتتملل وتعاشر الغير وتنسى ديان لما سارينا الصباح رسيب مراكبنا والبحر موج لك كرمالي واجبنا زاريب الطول شكت اللي بتل عنا الريح يا زارب تندل والطارق معروف والرصاص الحل ناصر يستشهد هذا شعارنا يا رايحين بالينا قدو معكم سلام وكرن وطانيج معناك بلاد. أريف أقول بس إن حنا مرة على الزيتون ومرة على ما في غير الارض بتداوي الجرح يا زهر الحنون زين ضارنا يا بما يا بما جلّ السامن رما جفرا جفرا ويه يا حباب لا ترحلوا طلو حوالايه جفرا وهي الرابع جفرا جفرا ويه يا حباب لا ترحلوا طلو حوالايه جفرا وهي الرابع يا تحلي لعي جنونة جو راهو يقلبني وجهك حل البعيون لا غن بصوت الحيلو بعيونك مجنونة عيني عليك يا أقصى عيني يرخص الجدار ليش لك هدية عيني عليك يا أقصى عيني يرخص الجدار ليش لك هدية قل الأبطال يا يما محلاهم هذه الرايات المنصوري معاه، ضر يا يما محلاهم هذه الرايات المنصوري معاه. أبطال صغار على الوطن نغلاهم بحر في الدم تصنع الحرية عبد الجسد فالبواب ومكتوحة عبد Al-Jisellä, kallopu abu mabtooha Rajaat l-Blaadi etta wud luuk mabtooha Rajaat l-Blaadi etta wud luuk mabtooha al طير الطاير, عليك عيوني, وسونك عين الله والله مسافر شعلالي abu يا ما شاء الله ومرقعة غس وبوس ليراملها أهلها الشام ورجالها جبار والقدس الحرة والأقصى عالمها شاء يا ربي تجمعنا بديار Palestiin, yä dawal Oh, Jalun, jalun, jalun حالي الوطن ورجال شال النشانة شال لمنظم ضاس بيدا حالي شيد الحال للطيارات ترهدن يبقى الأبصى حاببنان احنا بنعرف واجبنا احنا الوطن وطراط للطيارات ترهدن يبقى الأبصى حاببنان احنا بنعرف واجبنا أحنا يا بلادي شعبك ما يهام على المنازل غايته راسه تلامس السحاب فوق الكواكب رايته يا حلال ويا مال يا حلال ويا مال, مال محلى الصبايا والعيون محلى الهواء عقلوبنا يا يم احنا من زمن نعشق وطننا وأردنا يا حلال ويا مال ويا رفع الرد علينا يا بلحيو البحر حي الكرامي مع بسان حي طورتنا المنصرة حيو هب كل الشطار يا حلال ويا مال ويا رب عيرت عليا ويا حلال لوحي لا تبكي خيك وفرحي نفتل وطن برواحينا لو ضلي في الارض لعود لكي تدفاعوا عن غايت اولادنا على راس يا حالي ويا ماي ويا رب عليا ويا حلال